بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه أما بعد فهذا المجلس الثالث عشر في شرح سلسلة آداب وأخلاق طالب العلم شرح شيخنا أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري وكان هذا المجلس في ليلة الخميس السادس من جماد الآخر عام الحادية والثلاثين بعد الأربعمائة والألف إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره <تصفيق> ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا <تصفيق> ما يهدي الله فلا مضل له <تصفيق> وما يضلل فلا هادي له <تصفيق> اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له <تصفيق> وشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم الله على محمد وعلى اي محمد كما صليت على اي ابراهيم وبارك على محمد وعلى اي محمد كما باركت على اي ابراهيم اي حميد مجيد محمد بعد. نتحدث في هذا مجلس إن شاء الله تعالى عن أدب من أدب طالب العلم هو أدب تقييد العلم أو أدب كتابة العلم وهذه المسألة من المسائل التي في ظاهر الأمر تضاربت فيها النصوص، و... يعني ظهر فيها الخلاف بين السلف، إحنا. ولكن إحنا من يجمع النصوص. ويجمع كلام أهل العلم يعني يتبين له إن شاء الله تعالى أنه لا خلاف ولا تضاب ولا تضارب بين النصوص أو بين الأغبار الثابتة عن السلف محدة يعني يتبين لنا هذا الأمر وندرك أن وندرك تقييد العلم وكتابة العلم صار من الأمور الواجبة على طالب العلم أن يحرص عليها. سوف نسرد إن شاء الله تعالى مراحل التشريع في هذا الأمر. وبتبين هذه المراحل ندرك أنه لا تعارض بين النصوص الواردة في هذا الباب إن شاء الله تعالى. وقبل أن أبدأ في ذكر هذه النصوص أبين أن أهم كتاب تعرض لهذه المسألة الشائكة وجمع ما ورد فيها من نصوص مرفوعة ومن آثار موقوفة ومقطوعة وكتابه تقييد العلم <تصفيق> أو تقييد العلم نعم <تصفيق> الحافظ الصفيق البغدادي رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن ثابت <فارق> رحمه الله وهذا الكتاب وهو كما ذكرنا كتاب فريد في بابه بل هو يعد من أهم مصنف في هذا الباب قد وفق الله فيه الخطيب البغدادي إلى جمع يعني أغلب ما ورد في المسألة في هذا الباب إلى زماده من الأحاديث والآطار بإثناده وكتاب مسمى إخلص وكما يظهرون من تبويب الكتاب وبه يتبين لنا ما أشرت إليه من مراحل التشريع في هذا الباب أن الحافظة بدأ بالكسم الأول في الكتاب بذكرى الآثار والأخبار الواردة عن كراهة كتابة العلم. وفي القسم الثاني بين أوصف العلة في كراهة كتابة الحديث في القسم الثالث ذكر الآثار والأخبار الواردة عن إذاحة كتابة العلم ونقول تبعا للأقسام التي ذكرها الخطيب البغدادي أن كتابة العلم في زمن الوحي على ما يظهر أو لمن يستقر النصوص الوالدة يرانا مرت بثلاث مراحل المرحلة الأولى النهي عن كتابة ما سوى القرآن النهي عن كتابة ما سوى القرآن والمرحلة الثانية إباحة الكتابة للبعض، إباحة كتابة العلم، يعني إباحته صلى الله عليه وسلم كتابة العلم لبعض أصحابه، والمرحلة الثالثة الأمر الأمر بكتابة العلم على الإطلاق، و. هاكا وإليك الأدلة التي تثبت هذه المراحل فبالنسبة للمرحلة الأولى قد أخرج مسلم في صحيحه الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تكتب عني إلا القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحو فأمر بمحو ما دون القرآن يعني لم يأمر إلا بكتابة القرآن فقط في الزمن الأول أو في مرحلة التنزيل و وهذه المرحلة والتي كانت مرحلة نزول الوحي وتدوين القرآن في الشخص و يؤكد ان القران كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما يتصور البعض او يظن البعض العله فيها كما اورد أو ذكر الخطيب البغدادي في كتابه وخوف الانكباب كما قال الخاتب المغددين الانكباب على درس غير القرآن أو خوف الانشغال بغير القرآن وبغير حفظ وتدويل القرآن وقد ورد أورد الخاتب المغددين بإسناده عن عمر أنه أراد أن يكتب السنن فاستخار الله شهرا فأصبح وقد عزما له ثم قال إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتابا فأقبلوا عليه وطرقوا كتاب الله يا عمر هذا الأثر سندوه صحيح يا عمر أن أنه إذا كتب السنن أن تختلط بالقرآن فلا يتميز كتاب الله عن السنة ومن هنا يكون فتح لباب التحريف في كتاب الله لأنه بلا شك إذا اختلط كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن كان ذريعة بعد ذلك لمن أرد أن يدخل في القرآن ما ليس فيه أن يدخل فمن أجل هذه المصلحة العظمة في ذاك الوقت نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعه أصحابه بعد ذلك على شيء من ذلك كما صنع عمر وكما سوف يأتي على النهي عن كتابة غير القرآن ولكن هذا الأمر لم يستمر وهذا النهي لم يستمر في زمن النبوة بل كما ثبت الحديث الذي خرجه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم في زمن الفتح استأذنه أبو شاه أن يكتب قطبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا الأبي شاه أذن بكتابه كلامه صلى الله عليه وسلم الذي هو ليس من القرآن وأيضا ثبت في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما كان أحد أكثر حديثاً مني أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عبد الله بن عمر لأنه كان يكتب ولا أكتب فدل هذا أيضاً على أن من الصحابة من كان يكتب السنة أي يكتب الحديث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل علي على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن لهم وأباح لهم الكتابة كتابة الحديث بعد أن نهاهم في أول الأمر وقد يكون هذا لما اكتمل نزول الوحي وأمن الرسول صلى الله عليه وسلم من مفسدة اختلاط القرآن بغيره قصة لما ظهر الفطوار في الصحابة كان يعني في الصحابة الكسر الذين حفظوا الكتاب والظهر قلب نحن مؤمن المرحلة الثالثة كما يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كأنه في آخر الأمر أمر بتقييد العلم بالكتاب كما جاء هذا وثبت في الحديث الذي أخرجه الخطيب والبغدادي وغيره وهو حديث صحيح للشواهد كما بين هذا العلامة الألبانية في المنطقة في أسلسلة الصحيحة قد أخرجه الخطيب الخديث تماما عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال نعم قيدوا العلم بالكتاب هذا كما هو يظهر أمر والأصل في الأمر الوجود فلعل هذا كان في آخر الأمر في آخر أمره صلى الله عليه وسلم وهذا بلا شك يعد ناسخا للنهي الأول الذي نهى إيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء سوى القرآن فكان آخر مستقر عليه الأمر أنه أمر بالكتابة وأذن لبعض الصحابة بالكتابة بالكتابة الحديث أيضا مما يدل على وجود كتابة وتقييد العلم ما أشرى ما أشرى الخطيب في مجاء في آية الدين أن سطال سطخانه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ومن ثم ولذلك قال الخطيب البغدادي تعليقا على حديث أنس وأيضا على الآية. وفي وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكتاب أنه قيد العلم دليل على إباحته رصناه في الكتب لمن خشي على نفسه دخول الوهم في حفظه وحصول العجز عن اتقانه وضبطه قد أدب الله سبحانه وعباده بمثل ذلك في الدين وذكر آية الدين ثم قال فلما أمر الله تعالى بكتابة الدين حفظا له وحقياطا عليه وإشفاقا من دخول الريب فيه كان العلم الذي حفظه أصعب أصعب من حظ الدين كان العلم الذي حظه أصعب من حظ الدين أحرى ان تباح كتابته خوفا من ذكور الريب والشك فيه بل هذا كلام سطيف الكتاب العلم في هذا الزمان معطولي الاسناد واختلاف أسب و اختلاف أسباب الرواية حجة من الفرض آه يعني صار أكثر حجة من الفرض حيثنا حيث اختلطت الأسانيد وطالت وكثر وكفر الرواة احتاج الناس إلى الكتاب ثم قال ألا ترى أن الله جل وعلا جعل كذب الشهادة فيما يتعاطاه الناس من الفقوق بينهم عونا عند الجحود وتذكره عند النسيان وجعل في عدمها عند المموهين فيها أوكد الخجز ببطلان ما دعوه فيها بلا شك الشهادة بالكتابة أمر شرعي يعمل به القاضي عند الخصومات فصارت الكتابة وظهر هذا في التشريع أنها مأمور بها ليس منهيا عنها أو ليس منهيا عنها على الإطلاق كما يظهر من كلام الاضحة بالنسب وأيضا قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أنه إنما اتسع الناس في كذب العلم ويعولوا على تدوينه في الصفح من بعد الكراهة لذلك لماذا؟ لأن الروايات انتشرت والأسانيب قالت وأسماء الرجال وكناهم وأنسامهم كفرت والعبارات بالألفاظ اختلفت عجزت القلوب عن حفظ ما ذكرنا وصار علم الحديث في هذا الزمان أثبت من علم الحاصل مع رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ضعف حفظه في الكتاب وعمل عمل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من من من الخالفين بذلك وقد جاءت كراهه كتابه الحديث والعلم يعني ليسوا القران ايضا عن بعض الصحابه ومن يتتبع كلامهم يرى أن العلة كراهية لذلك والعلة هي العلة نفسها التي من أجلها نها النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة ما صلى القرآن في أول قبل وخشة أن يختلط القرآن بالحديث أو أن ينسى أن ناس القرآن ويقبل على كتابة الحديث دون القرآن في أول قبل <تصفيق> ومن الآثار الموقوفة عن الصحابة في هذا الباب التي أورد الخطيب الخطوة في كتابه نقطه ثبت عن أبي سعيد الخدري، فيما أخرجه أيضا الدارمي في سننه بسند صحيح عن أبي سعيد أن أبا نظرة قال لأبي سعيد لو كتبتم لنا أي تقول هذا في زمن التابعين تقول الأبي سعيد لو كتبتم أي للصحابة لو كتبتم لنا أي الحديث لأننا لا نحفظ فقال أبي سعيد لا نكتبكم ولا نجعلها مصاحفا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا ونحفظ فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ الرسول الله <تصفيق> صلى الله عليه وعليه وصدر. وهذا الكلام من أبي سعيد يعني تظهر منه العلة <تصفيق> أو تظهر لنا منه علتان <تصفيق> العلة العلة الأولى خشيه الصحابه ان يظن الناس بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك, شيء ان هناك شيء من المصحف لم يكتب في المصحف يعني أنهم خشوا انه اذا كتب الحديث في ذلك الوقت ان يختلط بالمصحف ولا يحدث التمايز بين المصحف وبين وبين الحديث، و... وبلا شك هذا كان يعني له يعني مقدمات، فكما هو معلوم أن الإنجيل لم يكتب في زمن المسيح عليه السلام أو لم يدون التدوين الكامل، وإنما كتب بعد رفع المسيح عليه السلام بسنوات. واختلط الإنجيل ببعض كتابات الحواريين التي أخذوها عن المسيح فكأن الصحابة خشوا أن يحدث ما حدث في الإنجيل وفي الطورة من اختلاط كلام الله في هذه الكتب بكلام رسوله أو بكلام أصحاب رسوله قد اختلط كلام الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام بكلام الله في النجيل ولم يتمايز ولم يتمايز حتى الآن ومن ثم تمكن المحرفون من ادخال التحريف في النجيل وفي التوراة فقط وبالشك هذا لا يعني يتلزز على القرآن ولكن الصحابة كانوا على وراث هذا الكتاب. من ثم خافوا من الكتاب الحديث في ذاك الوقت وقت وكذلك لم يكن لم يكونوا في حاجة إلى كتابة الحديث. وبعضهم لم يكن في حاجة إلى هذا لأنهم كانوا يحفظون. وهذه العلة الثانية التي أوردها أبو سعيد أنه قال لأبي نضرة. فاحفظوا كما كنا نحفظه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فكاره بعد الصحابة الكتابة خوفا من أن يترك الناس أفضل ويعتمد على الكتابة فقط ودخلاف ما كانوا عليه ويظهر أن هذا أيضا من الأثار الأخرى ايضا اخرج اختطيبه من سنده صحيح ابن اسود رضي الله عنه اخرجه ايضا ابن ابي شيبه في سنن الترمذي انه كهنه يكره كتابه العلم وايضا جاء عن ابي وردته و اخرجه السفينه بسند حسن اخرجه أيضا ابن عبد البر في جامع غير العلم ان ابا بوردته قال كان ابو موسى يحدثنا باحاديث فنقوم انا ومولى لي فنكتبها حدثنا يوما باحاديث فقمنا لنكتبها فظن أن نكتبها. فقال أتكتبان ما سمعتما مني؟ قال نعم. قال فجئاني به. فدعا بمن فغسلهم؟ فغسل الكتاب. وقال احفظوا عنا كما حفظنا. هذا كقول ابي سعيد فلان نضر اراد ابو موسى <تصفيق> ان يحفظ تلاميذه من ابنائه ومن غيرهم كما حفظهم من الرسول احضروا ان الكتابه تعوق عن في ذاك الوقت وأيضا لحو هذا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه <تصفيق> وايضا كم أخرج الخطيب وايضا الحاكم في المستدرك بسند الحسن نحن <تصفيق> عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي هريرة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعليه وصلى وسلم إنما روانا زمنه على المدينة أي لما كان معمواليا حكما على المدينة أراد أن يكتب حديثه فأبى أبو مريرة وقال اروو كما روينا على نحو عبارة أبي سعيد وأبي موسى اروه أو اصطاده كما حفظنا واروه كما روينه فلما أبى عليه أبو هريرة تغفله فأقعد له كاتبا يكتب خلفه فجعل أبو هريرة يحدثه ويكتب الكاتب دون أن ينتبه ينتبه أبو هريرة لهذا الكاتب حتى اختفرغ حديثه أجمع قال ثم قال مروان تعلم أن قد كتبنا حديثة أجمع profes". قال نعم وقد فعلتم قال نعم قال فقرأوا علي إذن قال فقرأوه عليه فقرأوا حديثه كاملا عليه فقال أبو هريرة أما إنكم قد حفظكم وإن تطعني تمحوه قال فمحاه يعني لما تيقن أبو هريرة أن مروان وصاحبه قد حفظوا وقد حفظ حديثه بعد أن كتباه قال يعني وإن لم أكن لآمركم ببحوه ولكن يعني لو أطعطموني كان خيرا لكم أن تمحوا ما كتبتم وهذا أيضا العلة التي بيناها من قبل فهذا كان هدي الصحابة في هذا الباب في, في الزمن الذي كان في حفظ الصحابة الذين حافظوا الحديثة وما كانوا يحتاجون الى الكتاب وأيضا جاء علي ابن عباس رضي الله عنه في مأخرج عبد الرزاق في مصنفه ايضا الخطيب تقييد العلم بسالة صحية عن طاووس أنه قال سأل ابن عباس الرجل من أهل نجران فأعجب ابن عباس أو فأعجب ابن عباس حصن مسألته فقال الرجل اكتبه لي فقال ابن عباس إنا لا نكتب العلم يعني هقصد ام كانوا لا يكتبون الحديثة وفي لفظ آخر وفي نواية أخرى أيضا عن طاوص أنه قال إن كان الرجل يكتب إلى ابن عباس يسأله عن الأمر فيقول للرجل الذي جاء أخبر صاحبك أن الأمر كذا وكذا فإنا لا نكتب في الصحب إلا الرسائل إلا الرسائل والقرآن قال أخطيب وهذا لفظ أبي خيثم وأخرجه أبو خيثم في كتابه للي قال الشيخ الأنباني رحمه الله في تعليقه على كتاب العلم لأبي خيثمه يقصد بالرسائل أي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبها إلى بعض الأشخاص والقبائل نحو ما كان يكتب في دعوة هؤلاء إلى الإسلام يعني نحو ما كتبه لرق عظيم الروم ولأيضا عظيم البحرين إنهم يدعوهم إلى إلى الدخول في الإسلام، <تصفيق> ولكن ننتبه بارك الله فيكم إلى أن هذا ليس في حجة لبعض المتهورين والأصحاب البدع أو من المستشرقين الذين طعنوا في السنة من هذا الباب. أي قالوا إحنا إن السنة لم تكتب. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا على الإطلاق، وكذلك كره كتابت كتابتها الصحابة، ومن ثم قالوا لا, لا نثق بهذه الأحاديث، وهذا لا حجة فيه، برك الله فيه. وكما قال شيخنا العلامة ربيع بهذه الله تعالى في. قضية حديث الأحاد في العقائد والأحكام. قال في تعليقه على آخر أبي هريرة هذا الذي أورده في أنكرها أن يكتب حديثه. فقال لمروان: يعني أنتم طيعني تمفوه. قال ولا على, على فرض صحته أبي هريرة فليس. فليس في يمكن <وغل> لأنه لم يروي فيه نهيا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون <وغل> لا يكتب ولا يكتب فيحتمل عليه يذكر يكون الله عليه وسلم يكون أهنم لدعوة حصول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يحتاج إلى أن يكتب الحديث بنفسه ولا يحتاج إلى أحد يكتب له حتى لو سمعه من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتاج إلى أنه لا يدعو لا, لا يدعو أحدا يكتب عنه الحديث حملا للناس على الحظ وهذا ولكن الحديث الذي يجعل هذا هو كما ويجعل يعني حسن العلم ويجعل حفظ كما العلم ويجعل هذا هو العلم ويجعل هذا هو العلم ويجعل هذا هو العلم ويجعل هذا هو العلم هذا علي بن عمر رضي الله عنه وإذا أخرجه الخطيب وإذا أخرجه ابن عبدالبر في جامعه بيان العلم والبياقي في المدخل الى السنة بسنب صحيح عن سعيد بن جبيب أنه قال كتب إلي اهل الكوفه مسائل ألقى فيها ابن عمر فلقيته فسألته من الكتاب ولو علم أن معي كتابا كانت الصيصة بي فيما بيني وبينه أي يعني نهجره وزجره ابن عمر لأنه كان يكره كتابة الحديث وكتابة الحديث الذي يعني رواه وهذا سنده صحيح ابن عمر ولذلك قال شيخون الشيخ ربيع أيضا قضية خبر الأحاد بعد أن أورد أثر ابن عمر هذا وأورد أثر أبي سعيد الذي أوردناه من قبل إسناده صحيح لكن ليس في كلام أبي سعيد معذرة آه. قال الشيخ راضيع إسناده صحيح لكن ليس في كلام سعيد يعني يشيد إلى كلام سعيد ابن الزبيب أن ابن عمر نهى عن كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما متوقع من سعيد، من سعيد من جبير فلا متعلق فيه لمن يرجف، لمن يرجف بدنائه الصحابة رسول الله عن كتابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس في أفر ابن عمر هذا ولا في غيره. أن الصحابة نهوا عن مطلق الكتابة إنما نهوا عن الكتابة لمن كان عنده القدر على الحفظ أو أحيانا خشوا من اختلاط الأحاديث بالقرآن <تصفيق> هذا هو بدليل أن هناك من كان يكتب السنة <تصفيق> والحديث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو عبد الله بن عمرو. نحو أنه أذن لأبي أن يكتب وكذلك كان بعض الصحابة لم يكن يحفظ كما كان يحفظ البعض الآخر فكان مثلا فكان مغريرة أشد أشد الصحابة حفظا ولكن لم يكن الصحابة كلهم في درجة واحدة في بل كان منهم من كان يحفظ منهم وكان من وعليه فإن هذه الآثار الوارده على الصحابة ليست حجة في نهي على المطلق الكتاب ولكن كما بينا كانوا ينهون على الكتابة لمن كان عندهم قدرة على أو حسن لأصحابهم على حفظ وانهم لم يكن هناك حاجه للكتابه انهم كانوا كلهم يحفظون اولا نؤكد ان كان اغلبهم يحفظون الاحاديث وان خلوها الى من بعدهم ارادوا ممن بعدهم ان يحفظ كما حفظوا ولكن هذا الأمر لم يستمر على هذا النحو. ولكن كما ثبت في الآثار الأخرى، الأخبار الأخرى، أن بعض الصحابة كان يكتب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يدل على أن الأصل وإباحة كتابة الحديث إلا ما كان في أول التنزيل لما نهى الرسول عن كتابة نصور ومن هذا ما قد جاء عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما إذا أخرجه أحمد في مسنده وغيره نعم سند حسن أنه رضي الله عنهما سأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن كتابتي كل ما يقول فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخشى أيضا من أن ينسى أن ينسى بعض ما يقوله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله عبد الله بن عمر: هل عنك ما تقوله في الغضب والرضا؟ قال صلى الله عليه وسلم لعم فإني لا أقول إلا حقا فهنا أذن عبد الله بن عمر الكتابة في الغضب والرضا وأيضا ما جاء عند البخاري ما قد أخرجه البخاري من حديث ثمامة ابن عبد الله بن أنس أنه كانت النوع الصحيفة التي كتبها انس بإذن أبي بكر والتي فيها كتاب الزكاة وكان ابو بكر قد وضع عليها خاتم خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها أن ترسل إلى الأنصار فقال أبو بكر هذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة وذكر فيه مقادير الزكاة في الإبل والغنم والبقر، و كما جاء في الرواية التي أوردها الخطيب هنا <تصفيق> أن حمادا أن حمادا قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن انس <تصفيق> كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لانس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين بعثه مصدقا أي على الصدقة وكتباه له فإذا فيه هذه فريبة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المسلمين التي أمر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم أيضا في الصحيحين نعمل خديثي علي رضي الله عنه أنه قال من زعم أن عندنا شيء نقرأه ليس في كتاب الله وهذه الصحيفه وهي صحيفه معلقة في سيفه على جرات جير على سيفه فيها أسنان الإبل وشيء من الجراحات فقط كذب. من زعم أن عندنا شيء نقرأه نعم قال علي ومن زعم أن عندنا شيء نقرأه ليس في كتاب الله وهذه الصحيفة وقد كذب وكأن عليا رضي الله أنه يرد على الروافض الملاعين الذين كذبوا عليه ونسبوا إليه كذباً وزوراً أنه كان يكتب خلف فاطمة ما كان يوثي به إليها جبريل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا وفتروا عليهم الله ما يستحقون و ايضا جاء عن ابي سعيد رضي الله عنه الذي اوردنا كلامه قبل هذا في أنه كره الكتابة كتابه الحديث انه قال كم اخرج هذا ايضا ان ابي شيبه بسند صحيح قلنا لا نكتب الا القران والتشهد اي في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا دل او يدل على أنه لم يستمر الناهي عن كتابة نصوص القرآن على الدوام، بل كان هذا في مرحلة كان يخشى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يختلط القرآن غيره، ولما انتفت ذي فشأذنه بكتابة نصوص القرآن، وصار النهي منسوخا ابنه. وأيضا أخرج مسلم من حديث عبان ابن مالك رضي الله عنه قال أصابني شيء أو أصابني في بصري بعض الشيء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد أصابني شيء وحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فاتخذوه مصلى والحديث هذا أيضا أخرجه البخاري ولكن مسلم ولكن مسلم أوردوه برواية أتم في بعض المواضع قال عتبان فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي في منزل أصحابه يتحدثون ويتذاكرون أو يذكرون ما يلقون من المنافقين فجعلوا حمل هذا أو يعني حملوا هذا وأسندوه إلى آآ آآ مالك ابن الدخشم وابن الدخشم فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم استنكر عليهم هذا فقال افلا يشهد أن لا اله الا الله واني رسول الله قالوا بلى أنه يقول هذا وما هو في قلبه قال أنكروا أن يك... أنه يقول هذا صادقا <تصفيق> فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشهد أحد أنه لا إله إلا هو وعني رسول الله فيدخل النار أو قال تطعمه النار قال أنا هذا موضوع الشاهد هذا الحديث رواه أنس أن يسعى العجبان فقال أنس رواه الحديث عن العجبان فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني أكتبه فقلت لابني أكتبه فأمره الحديث وكل هذا يدل على ان كتابة الحديث كانت مستقرة في زمن الرصم وأيضاً فعلها الصحابة بعد وفاته أو موته في الله عليه وسلم وإنما كاره بعض الصحابة كتابة الحديث للعلة التي ذكرناها أو للعلتين التي ذكرناهم ومن هنا يظهر لنا أيضاً ما قد جاء بعض التابعين أنهم كانوا يسألون من بعض تلامذتهم عن الكتابة، يعني كان يستأذن الطالب شيخه من التابعين أن يكتب، لأنهم كانوا كأنه بلغهم النهي عن الكتابة، اختلط عليهم الأمر، ومن هذا ما قد يعني أورده وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن وأبن عبد البر في جمع بين العلم والخطيب وأيضا في تقييد العلم. عن عبد الرحمن بن حرملة أنه قال كنت سيء الفر فاسأذنت سعيد ابن المشيب أن أكتبه فرقف لي سعيد ابن المشيب الكتاب. وأيضا أخرج الرامه الرموجي في المحدد القاصل وأيضا الخطيب بسند صحيح عن الشعبي أنه قال الكتاب قيد العلم وأيضاً أخرج أبو خيسمة في كتابه العلم الرامه المزين في المحدث الفاصل أيضاً بسند صحيح عن الشعبي أنه قال إذا سمعتم مني شيء فاكتبوه ولو في حائ ولو في حائ وقذينا الشعبي العلة من خطيه أصحابه على الكتابة كما جاء في الرواية الأخرى التي أوردها الخطيب ايضا هنا في رقيب العلم أنه قال لأبي كبران لكسر كبران الكاف وتسكين الباء لا تدعنا شيئا من العلم إلا كتبته هو خير لك من موضعه من الصحيفة وإنك تحتاج إليه يوما ما آه. وهذا يعني الحفظ من الشعبي ومن غيره أيضا من التابعين وأصحابهم على الكتابة ودى ذلك أنه لما ضعف الحفظ وكما جاء في أخر عبد الرحمن بن حرم لأنه اشتكى إلى سعيد سوء حفظهن فلما بدأ صوف يضعف يعني بنحو ما عما عم كان عليه في زمن الصحابة بدأ علماء التابعين حث أصحابهم على الكتابة خوفا من ضياع العلم ولأنه كان أو صار أثبت خوف العلم فأيضا لأن العلة التي كان يخشى منها الصحابة قد انتفت بعد أن قام عثمان رجل عنه بكتابة المصاحف ووزحها على الأمصار وصار عليه المعتمد وخرق ما دونها من المصاحف الأخرى التي, التي كانت عند بعض الصحابة فمن هنا صار الأمن التام من أن يختلطه غير القرآن بي وكذلك من أن يحدث شيء من التداخل بين القرآن والحديث وعليه فإنه لم تصر هناك حاجة أو لم تصر هناك كراها فيما كان ثبت عمارة الصحابة في الزمن الأول من كتابة الحديث ومن ثم صارت الكتابة تمدح بعد ذلك ولعل هذا يبين لنا ان بعض الصحابة الذين كانوا يكرهون الكتابه او نهوا أصحابهم عن الكتابة فأولي الأمر وكأنهم بعد ذلك في الكتابة وقد أخرج أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه هو الخطيب في تقييد العلم صحيح سعيد جبير أنه قال كنت أسير بين بين ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه فكنت أسمع الحديث منهما فأكتبه على واسطة الرحل حتى أنزل فأكتبه وجاء فيه رواية أنه قال كنت أسير مع ابن عباس ليلا لطريق مكة ف... وكان يحدثني وكان يحدثني بالحديث فاكتبه في واسطه الرحل حتى اصبح فأكتبه وهذا يعني يدل على أن ابن عباس وكذلك ابن عمر كانهما يعني أذنا في الكتابة بعدما كان ينهيان ينهيان أصحابهم وايضا هذا الثقه في الكتابه ذكره احد الائمه من التابعين وقتاده ابن ابن السادوسي فيما السدوسي كما اخرجه في المحدث الفاصل وايضا الخطيب في تقييد العلم لان ابي هلال قال لقتاده أو أن أبهل قالوا لقتاده نكتب ما نسمع منك فقال وما يمنعك ان تكتب وقد اخبرك اللطيف الخبير انه يكتب فقال علموها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وهذا من ثق قتادة نحتج أن الله عز وجل قد كتب علمه وأمر القلم كما في الحديث قال لو أكتب فقال ما أكتب قال أكتب هو كائن إلى يوم القيامة فأمر الله القلم أن يكتب علمه عز وجل في في المحفوظ فإن كان هذا فمن ذا بأولى أن البشر يكتبون أيضا جاء عن أبي قلابة كما أخرج ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه مسلاطا صحيحا أنه قال الكتاب أحب إليه من النسيان وهذا الذي قد استقر عليه الأمر في زمن المحدثين أو في زمن الرواية بعد ذلك نصاروا يعني يفضلون الكتاب على الحفظ أو يعني صاروا يتوصقون من الذي كان يروي من كتابه عمن يروي من حفظه كانوا يرون أن الكتاب امن في الحفظ أأمن في الرواية من إيه؟ ممن كان يعتمد على حفظه الحاصل وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا أن الأمر بالكتابة الحديث فقد ما يترتب على الحديث من فهم مسائل العلم صار هو المستقر صار هو الامر الذي استقر هو, هو الذي استقر عليه الامر في النهايه فلا يعني يصح لاحد ان يحتج بما جاء يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أو من كلام بعض في عن الكتابة. على كتابة الحديث بالخصوص. أنه كهذا كان له أسبابه التي بيناها والتي انتفت وصار الأمر على العكس صار الآن الأمر بالكتابة هو المتعين بل صار الأمر بالكتابة من زمن التابعين والمتعين وهذا الذي بيّنه أئمة التابعين وكذلك بيّنه بعض الصحابة وكان بعض الصحابة قد كتبت بل أمر بالكتابة كما بينا ومن هنا يعني نفهم أن الأمر بتقييد العلم هو أدب ينبغى أن يعتني به طالب العلم ومن ثم كما بينا أن أئمة أهل الحديث قد فضلوا رواية صاحب الكتاب عن رواية من كان يعتمد على حفظه فقط وهذا في عدة آثار منها ما قد أورده وأخرج أو اخرجه الفسوية في المعرفة والتاريخ ومن طريقها أيضا أخرجه الخطيب في جامع أخلاق الراوي وآداب السامع أن الإمام أحمد قال ما كان أحد أقل سقطا من ابن المبارك الإمام الجهبة عبدالله من المبارك الذي جمع بين طلب العلم والجهاد وكتابة الحديث ما كان أحد أقل سقطا من ابن المبارك كان رجلا يحدث من كتاب ومن حدث من كتاب لا يكاد يكون لو سقط كبير شيء وكان وكيع يحدث من حفظه ولم يكن ينظر في كتاب يعني لم يكن لو كتاب وكان يكون لو سقط كم يكون ففظ الرجل يعني مهما بلغ الرجل من الففظ فلم يتمكن أن يحفظ كل شيء لذلك لابد من الكتاب، ولهذا مدح أحمد ابن المبارك بما لم يمدح به وكيه، وهذا لا يعني أن أنه أن الحفظ لا يمدح لا طبعا لا يفصل من هذا أن أحمد لم يكن يمدح الحفظ، بل شك كانوا يمدحون الرجل على حفظه أنه كان يحفظ كذا وكذا من الحديث، ونوع يعني لم يفوته إلا أربعة أحاديث مثلا فقط. وأن البخاري رحمه الله باركانا يمدح بكثرة ما حفظ أن يحفظ مئة مئة ومئة ألف من الحديث تاري لآخره ولكن الشاهد هنا أن أئمة الحديث كانوا يفضلون رواية من من كتابه لأن الكتاب يكون أقل في السقط وفي بلا شك مهما بلغ الراوي منحف وهذا يدل على أن الأمر أو على أن يعني كتابة الحديث صار هو الذي عليه العمل واستقر عليه أمر في زمن تابع التابعين ومن جاء بعده الذي كان يسمى بزمن الرواية آه. ثم لما جاء القرن الثالث وبعدها القرن الرابع دونت الصحف هذه التي كانت عند الرواة في المصنفات التي حفظت لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت السنة مدونة في الكتب كما أن كتاب الله دونة أو كتبة في المصحف فحفظ الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الكتابة بكتابة السنة التي حفظها الرواية وكتبوها في صحف وكتب ثم استقر الأمر أن دونت هذه الكتابات أو هذه الروايات التي كانت عند الرواية في مصنفات السنة الصخاح والمسانيد وكتب السنة وأيضا قال الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ومطبوع سمعت أبا نعيم وذكر عنده حماد بن زيد وابن ولي وأن حمادا حفظ عن أيوب يعني بلا شك حماد بن زيد ومن أثبت الرواف أيوب ومن أحفظ أصحاب أيوب لحديثه ولكن ابن علي كتب كان ابن علي يكتب وكان حماد لا يكتب عندما كان يحصل فقط فقال ابو نعيم ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى الكتاب لا يؤمن عليه الزلم يعني كأن أبو نعيم يعني يجزم أنه مهما كان حفظ الراوي فإنه لا يؤمر عليه الزلل بخلاف الراوي الذي كان يرجع إلى كتابه فإن الحديث الذي دونت أو الرواية التي دونت الكتاب يصعب أصعب فيها الزلل بخلاف من كان يعتمد على حفظه فقط <تصفيق> نسمع أيضا إلى هذه القصة التي التي أوردها أمير المؤمنين الحديث البخاري في كتاب رفع اليدين في الصلاة وهذه الآثار أنا استفدتها من شرح الشيخ عبد الله الشيخ عبد الله عبد الرحيم البخاري حفظه الله في شرحيها على البيقونية وقد أحسن وأجاد في جمع هذه الآثار عن المحدثين لأهمية الكتاب عندهم فأورد البخاري في كتابه رفع اليدين في الصلاة ويروى عن سفيان عن عاصم ابن كليب العبد الرحمن ابن, ابن الأسود العلقنة <تصفيق> أنه قال كان أو قال ابن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة وقال أحمد بن حنبل طبعا الآثار التي ذكرتوها الأخيرة هذه أقصدها التي استفتتوا من كتاب الشيخ البخاري أي آخر آثارين ذكرتهم الآن فيما يتعلق بأهمية الرواية من الكتاب أو أن الأئمة نصوا على أن الرواية من الكتاب أثبت من الرواية من الصف انا اصوله احمد نعم قال احمد المصدر عن يحيى ابن ادم يحيى ابن ادم هذا الذي لو كتاب الفراش اما ايضا انا يحيى ابن ادم قال نظرت في كتاب عبد الله بن ادريس عن عاصم القليدي عن انا اعلم من قليل انه ليس فيه ثم لم يعد. فقال البخاري معقبا على هذا فهذا اصح لأن الكتاب احفظ عند اهل العلم لان الرجل يحدث بشيء ثم يرجع الى الكتاب سيكون كما في الكتاب أن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب سيكون كما في الكتاب وهذا يعرفه طالب العلم لأنه أحيانًا يحدث يعني بحديث أو بالأثر أو بكلام من الفضيحة ثم يبه لما يرجع إلى لما يرجع إلى كتابه وإذا رجع إلى كتابه الذي حافظ منه هذا الحديث هذا الأثر يعني وجد أنه قد يكون أخطأ في حرفين أو في حرفين أو نسيا شيئا وهذا يعني يريد كثيرا عليه على طلب السلام على أهل المهن مما يدل بلا شك على أن الرواية من الكتاب هي الأثبت لمن أراد أن ينقل أو أن يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النحو الذي يعني قاله الرسول صلى قال الحافظ أرناه المزج في المحدث الفاصل الأول بالمحدث والأحور لكل راوي أن يرجع عند الرواية إلى كتابه ليسلم من الوهم. وأيضاً قال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع ذاب الراوي اخلاق السامع الاحتياط طول المحدث والاولى به ان يروي من كتابه ليسلم من الوهن والغلط ويكون جديرا بالبعد عن الزلف الى اخر ما قد جاء عن علماء هذا الباب وايضا هناك إشكال أو شبه قد ترد على البعض <تصفيق> ولقد ثبت عن الإيمان أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه كان يكره وضع الكتب بل كان يرى أن وضع الكتب من البدء وهذا فيما قد أخرجه أبو هانئ معذرة أخرجه ابن هانئ وإسحاق ابن إبراهيم ابن هانئ ونيسابوري في مسائل لأحمد في باب الرأي والعلم قال سمعت أبا عبد الله يقول لا يعجبني شيء من وضع الكتب ومن وضع شيئا من الكتب هو مبتدع البعض من الجهلة يأخذ هذا الكلام المطلق من الإمام أحمد ويعني يقول إن تأليف الكتب بدعة أو يقول إنه لا يصح أن نكتب شيئا إلا القرآن والحديث فقط أما من كتب شيئا سوى الحديث فقد ابتدع وقع في بدعة و. هذا من الجهل إلى شكل ومن يعني نقل بصره إلى الموضع, في في الموضع نفسه الذي جاء فيه هذا القول للإمام أحمد لعلم العلة التي من أجلها كاره أحمد هذا أو قال أحمد وتبين له أن الأمر على خلاف مظل ففي الموضع نفسي أو كيما يعني ذكره ابن هانئ بعد ذلك عن أحمد في المسألة التي تليها قال أسألت أبا عبد الله نحن مع الكتاب مالك والشافعي أحب إليك أو كتب أبي حنيفة وأبي يوسف فقال الشافعي أعجب إليك هذا يقصد الشافعي وإن كان وضع كتابا فهؤلاء يفتون بالحديث يعني يقصد الشافعية وأصحابه وهذا يقصد أبا حنيفة وأبا يوسف يفتي بالرأي فكم بين هذين آه فهنا عرفت العلة التي من أجلها كره أحمد وضع الكتب أو غرفة ما هي نوعية الكتب التي كره أحمد التي كره أحمد وضعها أو التي حكم عليها من البذع يقصد كتب الرأي التي بنيت على الرأي المحض دون الآثار نحو هذه الكتب المغاصرة لمثل سيد قطب وحسن البنة والمودود ومن يسمون بالمفكرين كتب الآراء يعني كما قال تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلوا على هذه الكتب فضلوا هذه هي الكتب التي حكم عليه أحمد البدع إحنم أيضا قال ابن هانب <تصفيق> لم سمعت أبا عبد الله ورجل من أرض بيل يعني بلدة سمعت أبا عبد الله وقد سأله رجل من أرض بيل أن رجل يقال الله عبد الرحمن وضع كتبا فقال أبو عبد الله قولوا له أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أو أحد من التابعين فغطار وشدد في أمره ونهى عنه وقال إنه الناس عنه عليكم بالحديث وأيضا هنا العلة واضحة فنناهى أحمد عن هذا وأمر بالحديث أمر بالاقبال على الحديث <تصفيق> يعني دل هذا على أن يش على أن أحمد كان يكره وضع الكتب التي بنيت على الرأي اللحظي التي لم تبنى على الآثار والأحاديث بدليل أن أحمد نفسه قد روى الحديث عن الرسول فأسمه كان ابنه عبد الله يكتب خلفه المسند هذا كيف كتب كتبه عبد الله ابن أحمد على أبيه؟ برواية أحمد أحمد هو الذي رواه وعبد الله ولد كتبه هل يعني يفهم من هذا أن أحمد كان يكره وضع الكتب على الإطلاق لا لكن أحمد من ورائه كان هذا يعد من يعني عظيم ورائه كان يكره أن يكتب رأيه هو مختلطا بالحديث فكان يكره أن يكتب, أن يكتب أصحابه عنه يعني فهمه أو آراءه خلف الحديث حتى لا يختلط, لا يختلط رأيه بالحديث كراهية أن يعني ينسب إلى حديث رسول الله ما ليس بهم ولكن الشافعية وضع كتابا وضع كتاب ها، الفقه الذي جمع فيه بين الحديث والفقه واحمد ما كره هذا بدليل انه لما سئل عن كتاب مالك <الك> وكتاب الشافعي قال هؤلاء يفتون بالحديث يعني ما داموا يتكلمون بالحديث فلا اكره ذلك ولكن احمد كره ذلك في نفسه كره ان يكتب كلامه مع الحديث تورعا منه الله أطلع. وأنه كان يقول يكتفى أو نكتفي بالحديث فقط كان يقول نكتفي برواية الحديث وطبعا أحمد كان يقول هذا في زمن الفحول في زمن العلم الذين كانوا يعني لا يحتاجون إلى ما يحتاجوا إليه في الأزمنة التي جاءت فيما بعدهم من كتابة الفقه وتفرع المسائل وكثرة المباحث التي صعب أو صار يصعب على أغلب طلب العلم يفهمه إلا لما دونت ليش في الكتب. ايضا قال ابن هани سألت أبا عبد الله عن كتب أبي ثور ومن أصحاب أبي حنيفه وأصحاب الرأي. قال كل كتاب ابتدع فهو بدعة. يحمل هذا على ما ذكرنا. يقصد احمد أي كل كتاب وكل كتاب. بني على الرأي فقد ابتدع فهذا بلا شك من البدء <تصفيق> وأيضا قيل لأحمد كما كان من كلام إسحاق نراهاوي ونراهوية كما ذكرنا شيخنا عبيد في ظل في درس اليوم أن المحدثين كانوا ينطقون رهاوي او رهاوي براهوية دي لغة المحدثين وما كان من وضع في الكتاب وما كان كان من وضع نعم وما كان من وضع في كتاب، وكلام أبي عبيد، من يقصد أبي عبيد القاسم المشلّم، وكذلك مالك، هل طرأ نظرة فيه؟ فقال أحمد: كل كتاب تدع فهو بدعة، أو كل كتاب محدث فهو بدعة، وأما وهذا الاستثناء، ما كان من مظرة. يُخدع من مناظرة يخبر الرجل بما عنده وما يسمع من الفوتيَّ فلا أرى بأساً فمن أراد أن يأخذ كلام أحمد المطلق ليأخذ كلامه المقيَّد هنا أما التتبع لإطلاقات تتبع إطلاقات والإجمالات وتتبع الكلام المطلق والمجمل سواء في كلام الله أو في كلام رسوله في كلام أصحابي أو في كلام أهل العلم نتشابيها بإحسان هذه سمى من أهم سمات أهل البدع والإعوام أنهم <تصفيق> يأخذون المطلق والمجمل ويبنون عليه أحكامه سواء كان المطلق أو المجمل في الكتاب والسنة في أعطار الصحابة أو كان الإطلاق أو الإجمال في كلام بعض أهل العلم يأخذون كلامهم المطلق أو المجمل ويبنون عليه أحكامهم هذا لا يعني طبعاً أننا نقول بقاعدة حمل المجمل على المفصل في غير كلام المعصوم التي صار يدمن حولها وأشهرها في هذا الزمان أبو الحسن المصري هذا الله ولكن المقصد أن من تتبع المطلق أو المجمل في سواء في الكتاب سنه أو في كلام اهل الانثى هو على هوى وبدعه وإنما ياتي الايهام من الاجمال والاطلاق كما ايضا بين هذا ابن قيم الجوزيه في كتابه العظيم اعلام الموقعين وفي كتابه ايضا الصواعق المرسله فالشاهد أن أحمد رحمه الله تعالى ومنصار على طريقه إنما كره كتابة الرأي المحض دون أفكاده وهذا هو الذي عليها الأئمة إلى وقتنا هذا إلى زماننا هذا أئمة أهل السنة الذين يعني يتبعون منهج السلف الصالح من المعاصرين يكرهون الكتب التي بنيت على الرأس ومن ثم حذروا من كتب سيد قد والموجود ومحمد الغزالي المصري ويوسف القرضاوي وما كان على شاكلتها من كتب أمثال هؤلاء المفكرين الذين سموهم المفكرين وهم بالفعل بنوا مؤلفاتهم على أفكارهم ليس على الآثار وليس على الكتاب والسنة وليس على فهم سلف الأمة من أصحاب رسول الله من التبعيننا بإفساد فهذا هو مضمون أو الفهم الصحيح لكلام أحمد رحمه الله تعالى فلا يعني يصف يصف لأحد أن يحتج بكلام أحمد غير موضعه وإلا يكون تذب يكون على أحمد وافترى على أحمد ما لم يقصده وصور أحمد في صورة غير الذي غير التي كان عليه. ويعني ممن كان يعني يعني يميل إلى طريقة أحمد رحمه الله تعالى الشيخ العلام عبد الرزاق المعافيس رحمه الله تعالى فكان يكره التأليف ويكره وضع الكتب والمؤلفات وكان يقول اكتفي جمع شتباه السلف. أو بما كتبه العلماء في الازمنه السابقه ولذلك لم يضع إلا قليلا لم يكتب إلا قليلا من الأبحاث ولكن له فتاوى كثيرة كتبت عنه أو هو كتبها بنفسه لما كان يعني يشتغل في اللجنة الدائمة بالنخول الأنمية والإسلام ولكنه كان يكره وضع المصنفات ولكن بلا شك هذا كان اجتهادا منه رحمه الله تعالى <تصفيق> فما زال ائمه في الأزمان الصدق وإلى زماننا هذا يضعون الكتب إذا حتيج إليها خاصة في الربط على أهل الفضع والأهواء وكم انتفع المسلمون بكتابات أو بكتب شيخ الإسلام ابن تيمير رحمه الله تعالى وبكتابات تلميذية من قيم الجوزية وبكتابات من جاء بعدهم من أئمة السنة آه وكم انتفع الناس في زماننا بكتابات الألباني وبكتب الألبان وبكتب ابن باس وابن غسيمين ومقبل ابن هادي وربيع ابن هادي وبكتب غيرهم من عمة العلم بارك الله فيكم فأشاهد أن الكتابة هي أمر هام على, علي, على طالب أن يعتني به وأن يعتني بضبط كتبه ويدخل في هذا أن يضبط الكتب التي يترقى من العلم فلا يأخذ العلم من أي كتاب فعليه أن يحرص في زمانين هذا على الطبعات الموثقة المعتمدة التي قام على تخريجها إمة العلم وأن يدع هذه الكتب المولدة التي هي كما يقال يعني من آآ من آآ الافاعيل التي وقع فيها من يسمون انفسهم المحققين وليس المحققين يعني ياتي رجل جاهل وقد يكون على بدعه بكتاب من كتب السنه ويقول حققه فلان ولم يحقق في جمل قد افصدد لأنه ما ضبط نصه على اصوله الخطية وما اعتنى بتبين المشكلات التي فيه وما اعتنى بتبين عقيدة أهل السنة أو بيان بعض الأخطاء التي قد تكون وردت بالكتاب ولكنه يعني أقصى ما فعله أنه أتى بتخاريج للأحاديث مبتورة وفي الغالب تكون فيها أخطاء وأفسد النص الأصلي للكتاب ببعض السقط ببعض الأخطاء الإبنائية ولم يعتني مضبط الكتاب الأصولي تعالى طالب العلم أن يحرص على اقتناء الكتب الموثقة والمعتمدة خاصة لكتب السنن أو في الصحافة. ويعني إن شاء الله بهذا القدر كفاية ونسأل أن نكون وفقنا إلى جمع الشتاب هذه المسألة الهامة التي قد تعطاردوا بعض طلبة العلم في طريقهم طلب العلم وقد يشدد على بعضهم بعض بعض النصوص التي وردت في هذا الباب مما قد أوردناه عليكم الآن فأنا أسأل الله أن ينفع لذيما سمعنا وأن يفقها نفي ديننا وستحانك اللهم وضحمدك <تصفيق> أشهد <ماشيوه> أن لا إله لا أستغفرك وأتوب إليك وأعتذر إليكم عن إجابة على أسئلة نظراً أني من نظرة لأن يجهد وننسى إن شاء الله يتيسر وثانيا لنا عمر مجيب عما يتيسر منا في الأسبوع القادم. اه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلم.